أظله ممن افترى على الله كذبا أو كذب لآياته أولئك ينالهم نصيب من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسولا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون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 لَمْ يَلْمُ وَقَالَتْ أُمَّهُ لِأُخْرَانِ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ ظُلْمٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا, تفتح لهم لا تفتح أبو و أبو السماء نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا مسعى dəcə a hey. وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسنتم لا يدالهم الله برحمه أدخلوا الجنة